كما تكذبان، يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء رب؟ ربكما تكذبان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكمات كذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تفذوا من أقطار السماوات والأرض إن استطعتم أن تفذوا من أقطار السما. السموات والأرض فافذوا لا تنفذون إلا بسلقان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسلوا عليكم أشواط من النار ونحاس فلا تتصيران فبأي آلاء كما تكذبان، فإذا شقت السماء فكانت وردة كذهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيوم إذ الله يسأل عن ذبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟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 Um. <tuh>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 وَمِنْ دُونِهِ مَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدَهَّمَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَبَّا خَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ